Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu المطلب السادس قد يقال بأن مكاد معتبر محمد بن الفضيل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 الاستغار مرددا بين الأقل وهو مقدار ستة أشهر وبين الأكثر وهو مقدار ست سنين فيدخل في القاعدة وهي إذا دار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 ويرجع في الزائد إلى هذه المطلقات وأشكل على هذا الكلام بعدة إشكالات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 لحمل المطلق في احدهما على المقيد في الاخر اذا كان من التكاليف النجدية لاحتمال تعدد المطلوب.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 قال إذا أصغر ظاهر في أن الخطاب إرشاد إلى حدود موضوع الإحرام، وحينئذ فيجري فيه. قانون حمل المطلق على المقيد الايراد الثاني أن يقال لأن معتبرة محمد بن الفبيل معارضة في عبد الرحمن بن الحجاج حديث واحد باب 17 من أبواب أقسام الحج عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له ان معنا صبيا مولودا يعني في بدايات ولادته فكيف نصنع به فقال مر امه مر أمه تلقى حميده فتسألها كيف تصنع بصبيان فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم الترويات فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم فهذه ظاهرة فهذه ظاهرة في ان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 في معتبرة زرارا هذه معتبرة يونس إذا عجر الرجل بابنه وهو صغير فنه كذا إلى آخر الروايات وأن إذا قلنا إن عنوان الصبي المولود يشمل ابن سنه فيقال هذا صبي مولود فحينئذ يدور امر معتبره بن الفضيل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 المراد بالاثغار ابن ست سنين عن الصبي المولود لا يشمل بعد سنه هذا قطعا فتقع المعارض حينئذين بين معتبره ابن الحجاج ومعتبره ابن الفضيل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 بوجود روايه الاخرى وانما فيما بعدها وانما هو فيما بعدها يعني بعد السته الاشهر الاولى فنشكوا هل يوجد معارض لمعتبرة ابن الحجاج ام لا مقتضى حجية الظهور هل أخذ به ما لم تقم حجة على خلافه ولم يثبت لنا فيما بعد الـ الـ الستة الأشهر حجة على خلاف الظاهر في معتبره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 هذا تمام الكلام في هذا المطلب. انا ليه تشترى بالاشكالات اشتباها اشكاليه الاشكالات خل بدل التاء نون المقلب السابع المطلب السابع هل ان توبات يعني واحد يوضح الثاني هل ان توبات الولي صيد إذا كان عاجزا عن الوضوء مشروعة أم لا فإذا أراد الولي أن يطوف بالصبيب وعمره أشهر مثلا ولا يمكنه الوضوء فحينئذن هل يكتفى بتوضئته وضوءاً سورياً لأن يغسل وجهه ويدوه ويمسح رأسه وقدماه يتعلق الأمر بالولي فكما أن الصديق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 هل هنا ايضا يتوضا الولي عن الصبي ام لا هو في هذا الطوار لا على الولي ولا على الصبي لا تكتيروا بعضايا في حصر الطرق خط هذا في حكم حكم الناس لو جالي يزال يعني بعد أحفظ بعد حفظ لم يعني ممكن ممكن من, من هذا القبيل ما يضبط على حتى الله <تضحانك> علي يا تحالي أنا أكتبه الآن تعليقه على الرواء انه هذا حكمه حكم النسيء. خل نشينه يعني هذا كل حاله الصحيح والاحتمال الثالث. كما افاد سيدنا قدس سره لان لا وضوء لا على الوليد ولا على الصبي اما انه لا وضوء على الوليد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 على مشروعيه الاحجاج بالصبي دال على مشروعيه النيابه عنه في كل نجم وكل عمل قاضع بالحاج ومنها الوضوء لأجل الطعام ويلاحظ عليه أن ما دل على مشروعية الإحجاج به إنما يدل على جوازي النيابة عنه أو التسبيب له فيما هو من نسك الحاج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 ما دل على مشروعيه الاحجار منصرف عام الدليل الثاني ان يستند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 كما يجرد المحرم فإنها قال له على نوعية غسل الإحرام قد اغسلوه غسل الإحرام في حقه وحيث لا يحتمل خصوصية بغسل الإحرام فنتعدى إلى الوضوء أيضا كما أشار إلى ذلك شيخنا المستاذ دام ظله في تهذيبه كتابه في العزمة التهذيب ويلاحظ عليه أولا انما مقدار الرواية رجحان فغسلي غسلًا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 في المطلب الثامن وهو هل المراجج الولي الولي الشرعي او الاعام